تقامت الصلاه الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله الله اكبر الله اكبر الله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 الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.